وهو في موضوع النبوة كما هو العروف وقد وصلنا إلى صفحة 146 قصة هرقل وهي قصة صحيحة ثابتة في الصحيح نعم نعم لا, لا يجوز التعليم العقيدة في مثل هذا السؤال لا يجوز أن يعلم العام العقيدة في مثل هذا السؤال أين الله إنما هذا جاء السؤال لمناسبة وهو التأكد من أهدن هذه الجارية مؤمنة فقط ليس على سبيل تقريب عقيدة إنما على سبيل التأكد من إيمانها وأنها مسلمة فقط فمن يعني تعرض لمثل هذه الحال يستعمل هذا الأسلوب أما أن يكون السؤال أين الله من أمور التربية التي رب عليها الناس فلا يكفي عرض العقيدة على ما في كتاب الله أسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعوام بل حتى غير العوام لكن العوام أسلم من غيرهم لأنهم لا يتمادون في الكراميات العوام لو أخذوا العقيدة بأسلوب المتكلمين لظلوا كغيرهم لكنهم يسلمون من إدراك معاني ولعل من حظ عامة الناس أنهم لا يفهمون أساليب المتكلمين وإلا لو فهموها لفتنوا بها فلذلك لا نجد متكلما إلا وهو ذكي وعقري أما الذين هم أقل في الذكاء وأقل في العقرية فهم إما مقلدون وإما من السالمين من عقائد المتكلمين بمعنى أن الـ الـ الـ الـ ليس في أهل الكلام رؤوس أهل الكلام عوام فعكس البدع العملية البدع العملية يكون فيها عوام ويكونون دعاة ظلالها أما البدع الاعتقادية المغ... ال... الم... ال... التي تخضع لمناهج المتكلمين والعقليات والسفلسفات فليس فيها عوام ولا من دعاتها عوام نعم تفضل نهجيس قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسالهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسال أبا سفيان وأمر الباقين إن كذبا أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار سألهم هل كان في آبائه من ملك فقالوا لا قال هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا وسألهم أهو ذو نسب فيكم فقالوا نعم وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا لا ما جربنا عليه كذبا وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون وسألهم هل يرجع أحد منهم من عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم وَساالهمم عَ الحَربِ بينَهمم وَبَنهُ فقالوا يدالُ عَن مّة وَنُدال عليهْه وَخرى وَسلَم ه الَغدِرُ فَلَر وَنهُ لا يَغْدِر وَسالهمم بماذا يَأمركُمْ فَقالوا يَأمررناَ أن نعبد اللهَّ وَوحلَهُ لا نُشكَ بهه شاء وَنهَان عم كان يَعْبُدُ باءُنا وَأمررناَا بِ الصَّلااتِ والِّقِ والعفَافِ وهذه أكثر من عشر مسائل ثم بيّن لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك, من ملك فقلتم لا قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبل فقلتم لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله رجل ائتم بقول قيل قبله وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم لا فقلت قد علمت أنه لم يقل ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتكم ضعفاء الناس يتبعونه ومشرفهم فقلتم ضعفاءهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم يعني بذلك أن الإيمان في الغالب الإيمان بدين الأنبياء ودين الفطرة ودين التوحيد لا يدخله إلا من هو مقتنع به ثم أنه ينسجم مع الفطرة ومع العقل السليم ومع هاجة البشر فالإنسان إذا استجاب وهداه الله للإيمان فإنه لا يمكن وذاق حلاوة الإيمان فإنه لا يمكن أن يخرج منه مهما كانت السعاد فمن هنا لم يعهد أن أحدا من من دخل من النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام عن قناعه وعن يقينه وإيمان ويكون خرج. والردة ما كانت إلا من أفراد قلة خاصة بعد خاصة في أول الإسلام أما بعد ذلك حينما دخل الناس رغبة ورهبة وجد من يرتد لأن من أسباب دخول كثير منهم إما التقليد واتباع الكبار الذين يدخلون وإما الرغبة في أطماع حينما بدأت الأطماع أو بدأت الغنائم في صالح المسلمين او رهبة من السكر هذا يكون في يعني بعد ما يكون النبي له جيش ويضخن في الأرض أما قبل ذلك فلا أحد يدخل, يدخل في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وأصحابه إلا عن قناعه ومن دخل عن قناعه ودقى داق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يعدل عنها إلى غيرها نعم وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا وكذلك الإيمان إذا خالقت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد وهذا من أعظم علامات الصدق والحق فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم إنها دول وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها قال وسألتكم هل يغدر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر وهو لما كان عنده من علم لما كان وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنه الله فيهم يمكن يمكن هلي وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنه الله فيهم انه تارة ينصرهم وتاره يبتليهم وانهم لا يغدرون علم ان هذه علامات ان هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له نطفح عند هذا طبعا قصة لها بقية ستكمل في الدرس القادم إن شاء الله نعم وقفنا عند قوله ولله تعالى والله تعالى قد بيّن في القرآن ها؟ نعم. نقطع الثاني صوحة 149 صلى قال المؤلف رحمه الله تعالى والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد, أحد من الحكمة فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات وقال تعالى أحسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول هذا فيه إشارة إلى أن من سنن الله تعالى في تعاة النبيين وأتباعهم أنهم لا بد أن يبتلوا بقدر إيمانهم والابتلاء واحد وأهمه أن يواجهوا من أقوامهم ومن من حولهم الصدود والإعراب ثم ربما يصل الأمر إلى القتال كما حصل لجميع الأنبياء الذين انتشرت دعواتهم ما انتشرت إلا بقتال إذن فالابتلاء سنة من سنة الله تعالى الثابتة وهو من لوازم الدعوة إلى الله تعالى وكل دعوة لا يكون فيها ابتلاء يبدأ ينضغي أن يعاد فيها النظر نعم قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولوددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين طبعا هراقل من أهل الكتاب ويعرف من خلال كتابه توراة من خلال كتابه الإنجيل طبعا النصراني وكذلك التوراة لأنهم يمنون بالإنجيل والتوراة النصرى يعرف اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وحواله بل يعرف هو وأهل الكتاب كلهم في ذاك الوقت أنهم في زمان سيبعث فيه نبي لأن قرائن بعثه وعلامات بعثه وجدت بينهم فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بعلامات بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات ساعة تماما فكانت تحققت عندهم أخبار تدل على أنه أظلهم زمان بعته عليه الصلاة والسلام فلما جاء رقم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من خلال الأحوال التي ذكرت في كتبهم أنها تنطبق عليه تلك الصفات وعلى بلده وعلى قومه وعلى الأرض التي هو فيها وعلى الصفات التي ذكرها أبو سفيان وهو خصمه في ذلك الوقت عرف أنه نبي صاجر لكن منعه ما منعه إن لم يكن أسلم الله أعلم منعه ما منعه من حب الملك وحب السلطان وخوف الأمر على قومه إلى آخره نعم. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس عبوظا وعذاوة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان ابن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروض لقد أمر أمر, لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بن الأصفر وما زلت موكنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره طبعا في أول إسلامه أبو شفيان كما هو عروف من خلال قياس سياق قصة إسلامه أنه أسلم خائفا من قوه النبي صلى الله عليه وسلم وليس مختارا لاول وهله لكن لما اسلم وذاق طعم الايمان والاسلام حسن اسلامه رضي الله عنه وابلى في الاسلام بلاء حسن كما هو كما حصل في قصه اثيم في غزوه حنين وغيرها فقد كان بأ كان بانه في الإسلام بلاء حسن ان حسنا وحسن اسلامه وهو بذلك يعبر عن نفسه وعن حاله قبل الاسلام وفي اول ما دخل الإسلام نعم ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر في الإعقاراتنا عظموه لكن الصياق يدل على أن مقصود الشارح رحمه الله في الاستدلال على أن النبوة تعرف بالقرائن وأن النبي أي نبي يعرف صدقه بالقرائن وأن أي مدع للنبوة يعرف كذبه بالقرائن يقول ان من علامات ذلك أن الإنسان فيما هو دون النبوة في الأحالات العادية البسيطة في سلوك البشر ترد عليه أمور تتوارد واحد بعد الآخر يعني قرينة بعد قرينة وقرينة بعد قرينة حتى تجعله يجزم بالأمر لمجرد خواطر وقرائم فكيف بأدلة تدل على أن النبي صادق فيقول مثلا الإنسان يحصل له إذا كان جائعا أن يحصل طعاما قليلا هذا الطعام القليل يشعره بسد بعض حاجته فإذا انضاف على هذا الطعام طعام آخر شعر بشيء من سد الحاجة أكثر فإذا الجاءه طعام يسد جميع حاجته شعر بالشبع أليس كذلك؟ هذا في حالة الإنسان العديد فكذلك مسألة الصدق وقناعة العقل العقل نزل نزل يعني حاجات الإنسان الأخرى فالعقل إذا توارد إليه من القرائل ما يدل على صدق خبر من الاخبار كان يأتي إنسان من الناس يظهر عليه أنه ثقة فيخبر بخبر فيترجح عندنا أن هذا الخبر صدق فيأتي آخر يعني يظهر عليه أنه ثقة فيقول الخبر فيترجح عندنا أنه صدق أكثر فيأتي ثالث نعرفه يقيناً أنه صادق ومعروف لأنه من, من الثقات فأتى بنفس الخبر وأنه شاهد عيان فمن هنا يحصل الجزم بأن الخبر صادق فإذا توارد الخبر من مجموعة الأشخاص مئات ألاف صار جزما فكذلك هذا في أحوال الناس العادية فكيف باخبار الأنبياء التي تتوارد على الناس من كل وجه تصدقها قلوبهم وعيونهم ومسامعهم وأحوال الأمة وأحوال البشر بأفرادهم ومجموعاتهم فالأنبياء يحدث لهم من الأحوال والأقوان والتصرفات والأوامر والنواهي والتشريعات والعقود والعهود والتعامل مع الآخرين والنبوآت التي يخبرون بها ثم تقع بمجموعها ألا توجد اليقين بأن النبي صادق فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن تحقق له من الوحي الذي نزل عليه وهو القرآن ثم السنة ثم أخباره ثم إخباره عما يحدث ثم اتفاع شأنه بين الأمة وكثرة أتباعه واستقرار دينه وتمكنه في الأرض كل هذه الأمور أوجدت عند كل عاقل لو تجرد من الهواء أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لكن إذا حجب الهواء قلبه فنسأل الله العافية قد لا يهتديه لذلك المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه بالصدق ويسمونه الأمين ولما جاءهم أيضا بالوحي من عند الله نستطاعوا أن يكذبوه لذاته إنما بحثوا عن عوامل أخرى ومع ذلك بقي عندهم صادقا حتى كانوا يشهدون له بالصدق حتى بعد أن جاءهم بالوحي ومع ذلك لم تنفعهم هذه القرائن لكن نفعت المؤمنين وزادتهم إيمانا إذن فمسألة استفدال على النبوة لا يلزم أن تكون بمعجزة فقط بل أدلة النبوة وأدلة صدق النبي تتضافر عليها عوامل وقرائن كثيرة توجد اليقين لكل عاقل منصف بأنه صادق نعم وكذلك العلم بخبر من الاخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوعظا ثم الآخر يكويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك لا دلة على الصدق والكذب ونحو ذلك وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الذالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء فقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وبالجملة القصص, القصص المشهورة للنبيين معروفة الآن عند الأمم إلى يومنا هذا فمثلا قصة الطوفان نجدها في كل أمة من الأمم كل أمة من الأمم تتحدث عن الطوفان وأنه حدث منه كذا يعني أصل الطوفان ومبدأه معترف فيه عند جميع الأمم وأنه عقوبة لأمة كذبت رجل هذا هو أصل القصة وإن نسجت حوله خيالات وكذب وحكايات لكن أصل القصة معروف إذن البشر قامت عليهم الحجة بمثل هذا كذلك قصة فرعون غرطة هذه معروفة عند جميع الأمم كل أمة ذات حضارة نجد أن قصة فرعون مصطورة في كتبها وكذلك غيرهم من النبيين فما من أمة حدث لها أمر هائل أو عقوبة شاملة إلا ونجد قصتها عند أكثر الأمم أو كل الأمم وهذا مما تقوم بالحجة فعل الأمم وتجعل كل إنسان يعرف هذا القصص يجب أن يقف لماذا حدث هذا وكيف وما نتيجته إلى آخر فإذا كان هذا في القصص السابقة فكيف بقصص النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الآن مدار حديث الأمم جميعا وهي مصطورة ومكتوبة ولا يستطيع أحد أن ينكرها إلا مكابل نعم وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالقوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبكراط وجالينوس وبطليموس وسطراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه غرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف الصدق الرسل ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وثفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلموا الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل وأن فيما جاء به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلاله الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر الا عن راحم بال عن راحم بر يقصد غايه الخير والمنفعه للخلق يقصد غايه الخير والمنفعه للخلق ولذكر دلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره أحسن ما تكفين نعم نعم يعني معتزلوا أهل الكلام أو بعض أهل الكلام الذين قالوا بأن النبوة لا تثبت لبالمعجزة وأهل السنة قالوا النبوة تثبت بالقرائم بل وبالمعجزة ثمرة هذا على جزئيات بعض المباحث في العقيدة فقط ليس على جملة الإمام بالنبوة والرسل الإمام بالنبوات والرسالات واحد عند جميع الذين قالوا بهذا القول أو الذين قالوا بخلافه سواء الذين اعترفوا بأن القرائم دلالة عن النبوة أو الذين لم يعترفوا كلهم قولهم في النبيين في الجملة واحد لكن انعكس الخلاف في بعض المسائل الأخرى فمثلا المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء بناء على قاعدة في الملثي أن الخارق لا يحدث إلا لن يؤمن لنبي فأنكروا أن يكون للأولياء كرامات وإنكر الكرامات يعني قدح في الشرع وقدح في العقف وقدح في أيضا الناس أنفسهم فالناس يدركون الكرامات ويدركون ما يحدث لأولياء الله تعالى من خوارد هي من باب الكرمات فالمعتزلة بناء على قولهم لأجل أن تسلم قاعدتهم بأنه لا يكون خارق إلا لنبي ادعوا أنه لا ليس هناك شيء اسم كرمات الأولى وينبني على هذا في تكويم ينبني هذا على قيمة الوحي عندهم فالأولياء إذا عولوا على أنه لا يتم الإيمان بالرسول إلا بمعجزة انعكس هذا على مسألة القرآن فإن المتازل قالوا بأن القرآن مخلوق والمخلوق على هذا إذا كان مخلوقا فهذا يعني أنه ضعيف وأنه لا يتم الإعجاز من خلال مخلوق فيبطل إعجاز القرآن بقول إنه مخلوق فإذا بطل أعجاز القرآن بطل التالاء مبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يوجد منها شيء ما الموجود من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الآن للعقلاء الذين يولدون بعد انتضاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم الموجود هو معجزته القرآن فمن قال بخلق القرآن ألغى أعجاز القرآن ومن غلغه أعطينها أعجاز القرآن بناء على مبدأه وهو المعتزلي ألغى المعجزة وإذا ألتقة المعجزة كان الناس في حل بأن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم أو لو يؤمنوا بمجرد القرائم وهكذا نجد للمسألة فروع كثيرة خطيرة لا يتسع الوقت لإحصائها قال المؤلف رحمه الله تعالى بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل جحد للرب بالكلية وإنكار هذا من باب الإنزام من باب الإنزام وليس هو قول خصف فالذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد ينكرون مكابرة وجحد ومع ذلك يعترفون بهذه اللوازمة لكن هذا من باب الإنزام العقلي وتكرير الحق بالإنزام من الوسائل التي استعملها السلف نعم وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم فقد تهيأ له أن يختري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ربعا هذا القول أي الزعم بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم قال به طوائف من أهل الكتاب ومن غيرهم طوائف من اليهود وطوائف من النصارى ولا يزال هذا القول موجود في طائفة كبيرة من الغربيين من المستشرقين وغيرهم فيزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم وأنه من ملوك العرب وأنه مدعي للنبوة ويستدلون على ظلمه بزعمهم بأنه أشرع السيف على هذه فهذه الدعوة لا تزال موجودة في الكفاف وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسف الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغلم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمل الله له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت, نصرت واستمرت نصرته عليهم دائما والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين لأن الله تعالى توعد بما هو أقل من ذلك يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأمور كلها عن الله ثم الله تعالى ينصره ويؤيده ويرفع ذكره ويعلي أمته في الدنيا كلها ويمكنه من جميع الأمم والله سبحانه وتعالى توعده فيما هو أقل من ذلك في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاوين بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثي إذا كان في بعض الأقاوين الله يتوعده فكيف في أمر أكبر من مجرد الأقاوين أمرا هيمن فيه على الأمم ورفع شعار لا إله إلا الله وقاتل عليه وجاء بشرع من عند الله ووعد بأن الله سينصره ثم الله نصره ومكنه وأظهر أمته فلو كان هذا كذبا لما تمكن هذا تمكن فصار له ولديني هذا الشأن نعم فيلزمه من يقول لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين إذ لا يليق بالملوك غير ذلك فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الاشاهد في سائر البلاد ونحن لا ننكر ان كثيرا من ان كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكه ولكن لم يتم امره ولم تطل مدته ما صلى الله عليه رسوله واتباعهم فقطع دابره واستصلوه هذه سنه الله التي قد خلت من قبل حتى ان الكفار يعلمون ذلك قال تعالى ام يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا من المتربصين من المعروف ان الله لا يمكن متنبئا كذابا في الأمة وهذا ما حصل فعلا فإنه في التاريخ في تاريخ الإسلام ظهر مدعون كثر يدعونا النبوة لكن أمرهم ينتهي ينتهي بالفشل والناس حتى الذين يغطرون بهم في نهاية المطاف ينكمون عليهم ويحقذون عليهم هذا أمر الأمر الآخر أن كل الذين يدعوا النبوة في التاريخ في تاريخ الإسلام ينتهون بنهاية مؤلمة فدلوا على كذبهم إما بغيلة أو نحوها ثم أن الذين ادعوا النبوة على مقال طول التاريخ الإسلامي لم يبق لهم دين محترم فإذا يبقى الدين الحق والدين الظاهر والذين كذبوا على الله تعالى انتقم منهم بأي نوع من أنواع الانتقام بالفشل وبالمهاية المؤلمة وبعدم التمكين في الأرض وإن تمكنوا مؤقتا فإنهم ينتهون في النهاية إلى أمر يشعر بالفشر الدريع أو يدل على الفشر الدريع والناس لا يستجيبون إلى المتنبي الكذاب ولو اتر به بعض الغوغا والدهما بعد الوقت عصبية أو لاتباعه لأنه قد يسيح لهم بعض الشهوات أو يخفف عليهم بعض أو بعض العبادات ونحوها فإن ذلك لا يقول تمام المتنبي متنبي كذاب إلا وينتهي أمره بحمد الله بما يدل على فشله وكذا فهذا من تمكن الله لهذا الدين ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الكفار لو نظروا لهذه النظرة لو في ذلك ما يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام فقد ظهر من المتنبئ من هذه الأمة وحتى من من الأمم الأخرى فقد ادعى النبوة وناس من النصارى وفشلوا وادعى النبوه وناس من اليهود وفشلوا في هذه الأمة لم يفرحوا بل انتهى أمرهم إلى ما هو معروف نعم أفلا تراه يخبرون كماله وحكمته وقدرته تابا أن يقر من تقول عليه بعض الأقاوين بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وهنا انتهى جواب الشر ثم أخبر خبرا جازما غير معلّق أنه يمح الباطل ويحق الحق وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يك... لم يقدره حق قدره أحسن هناك فنالهم أمامنا مقطع مستقبل يحتاج إلى سيد نزيد شرح على أي حال انتهى إلى خلاصة وهي أن جميع العقلاء في الأرض يفرقون بين مدع النبو كذبا وبين النبي الصاد بأنواع من القراء حتى لو لم تأتي المعجزات أو لم يدركوا معنا المعجزة فبالإضافة إلى أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة ولنبيها صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن ومعجزات أخرى وهي نبوآته صلى الله عليه وسلم الباقية إلى قيام الساعة التي هي أخباره بما سيحدث منها ما حدث وكان دليلا قاطعا على صدقه عليه الصلاة والسلام ومنها ما ينتظر ولا, ولا تزال الأمة ترى من آثار أخباره وما يصدق أخباره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هذا مما تقوم بالحج وهو من القرائن لكن أيضا من القرائن ما ذكره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفرت له من الأدلة ما يدل على صدقها الأدلة العقلية والبرهانية والدلة التاريخية التي هي واقع هذه الأمة ودينها المحفوظ فإذاً لا يسع أحداً من الكفار الذين يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون بالإسلام ويسمعون بهذه الأمة لا يسعهم الله يصدقوا إن استعملوا عقولهم مجردة من الهواء لكن الناس تحجبهم عن الحق أهواؤهم وتحجبهم عن الحق رغباتهم وشهواتهم وأمور أخرى مما هي من نوازع البشر التي تحجبهم عن الهدى ومن لا يهديه الله فلا هادية له نسأل الله التوفيق والسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول طبعا التفريق بين النبي والرسول ناشئ عن القول بأن النبي غير الرسول وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور السلام فالأنبياء غير الرسل وإن كان الرسل اصطفون من الأنبياء وكل رسول النبي لكن ليس كل نبي رسول. فبناء على هذا بناء على القول بالتفريق بين النبي والرسول وهو الراجح وهو الذي تقتضيه ظواهر الآيات والنصوص بل أيضا ورد من الأحاديث ما يدل على التفريق وإن كانت أحاديث قد لا تصل إلى درجة الصحة لكنها يعني ما ورد من ظواهر الآيات تصلنا إلى الجزم بأن هناك فرق بين النبي وبين الرسول وبين الأنبياء وبين الرسول فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر وأبو أمامها أيضا وهو في المسند والحاكم وغيرهما ويصل على الأرجح إلى درجة الحسن وصححه كثير من أهل العلم أيضا هذا الحديث طويل ورد فيه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد النبيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة ألف وبضعة عشر ألف ثلاثمائة عشر الف. ثم سأله كم عدد المرسلين بل, بل أنا وهمت سأله كم عدد النبيين فقال مائة ألف وأربعة سأله كم عدد النبيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف وأربعة وعشرون العدد الأول وهم منه ثم سأله كم عدد المرسلين فقال ثلاثمائة وبضعة عشر إذن فالتفريق يدل قطعا على الخر لأنه حينما سأل أبو ذر رضي الله عنه عن عدد النبيين أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد عدد معين ثم لما سألوا عن عدد المرسلين دل أن تنويع السؤال دليل على التفريق ثم لما أجابه عن عدد آخر وهو عدد المرسلين دل ذلك قطعا على أن الرسل غير النبيين وأهوهم منهم يصطفون منهم لكن ليس كل نبي يصل إلى اللسان فأقول إذا صح الهديث هو دليل قاطع لكن لم يصل إلى درجة الصحيح أن بعض بعضها للعلم وإن كان ورد بطرق حسنة. وعلى هذا فإن الناس إذا اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول على أقوال كثيرة منهم من نظر إلى الشرائع فقال بأن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتيه شراء والنبي لا يأتيه شراء إنما يكون ستابع لشرع من قبله ومنهم من قال الفرق هو الكتاب فمن نزل عليه كتاب فهو رسول ومن لم ينزل عليه كتاب فهو نبي ومنهم من نظر الى مساله فقال من اتاه معجزه كبرى ومن لم تاته معجزه كبرى فهو ومنهم من نظر الى فعل الانبياء والرسل فمن دعا من دعا الى الدين بالقوه واستعمل القتال والسيف ضد خصومه فهو ومن لم يفعل ذلك فهو ومنهم من نظر الى طبيعه الوحي فقال من نزل عليه الملك بالوحي فهو رسول ومن لم ينزل عليه ملك أو قال بعضهم جبريل بخصوصة. من لم ينزل عليه جبريل فليس برسول بل هو نبي كمن يلهم إلهاما أو يوحى إليه بأنواع الوحي الأخرى غير غير الملك ومنهم من نظر إلى نوع أيضا الوحي فقال من أوحي إليه يقبة ومناما فهو رسول ومن أوحي إليه مناما فقط فهو نبي وعلى أي حال كل هذه الأقبال لا تصمد أمام النظر والاستقراء لأحوال الأنبياء والمرسلين ولمن سماهم الله أنبياء وسماهم الله مرسلين وأفضل ما يمكن أن يقال في التفريق أن النبي طبعا أيضا لا أنسى أن أقول أن هناك قولة مشهورة عند أهل العلم وهو يا أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وهذا أسد من الفروق الأخرى لكن هناك تفريق أحسن من هذه التفريقات كلها وهو أن يقال أن النبي من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه من المرسلين وأمر بتبليغه لأنه لا يتأتى أن يوحى إليه بشرع ولا يمر بالتبليغ لا يتأتى بل الله سبحانه وتعالى كلف بالتبليغ أتباع الرسل وأسباع الأنبياء من المصلحين والدعاة فكيف لا يؤمر بالتبليغ من هو أعلى من ذلك إذن فيقال أن النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه من رسل أو من أقرب رسول إليه وأمر بالتبليغ والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغ سواء كان هذا الشرع جديد شرعا كاملا كما أوحي إلى موسى أو شرع مكمل كما أوحي إلى عيسى عليه السلام فهذا أسلم تعريف وهو الذي استقر عليه كلام الشيخ الإسلام بن فيمية رحمه الله فقال بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه وأمر بتبليغه والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه نعم فالرسول أخص من النبي فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس وام من جهة نفسها واخص من جهة اهلها يقصد بذلك ان الرسالة من حيث قدرها اخص لانها اعظم قدرا الرسالة من حيث قدرها اخص لانها اعظم قدرا كذلك من حيث عدد المرسلين تعتبر الرسالة اخص لان عدد المرسلين اقل لكنها أعم أيضا الرسالة أعم لأنها أرفع درجة فالرسالة أعم من النبوة نعم من هذا الجهة الرسالة أعم من النبوة لأن الرسالة أعلى قدر وأرفع درجة لكنها أخص من جهة أهلها فإن عدد المرسلين أقل الرسالة أعم من جهة نفسها لأنها أرفع تشمل النبوة وزياده فنظرا لأن الرسالة تشمل النبوة وزياده فإنها أعم لكنها أخص من جهة أهلها وهم الرسل فالرسل أقل عددا والعكس بالنسبة للنبوة فالنبوة أعم من جهة أهلها أي أن عدد المرسلين أكثر وأخص من جهة نفسها فإنها جزء من النبوة والرسالة فالنبوة مرحلة سابقة للرسالة فهي أخص يعني أقل رتبة وأدنى درجة من الرسالة فلذلك كل رسول نبي لأن كل رسول ينبأ أولا ثم يصطف الله من النبيين رسلا يصطف الله من النبيين رسلا فيكون كل رسول النبي لا ليس كل نبي رسول لأن من الأنبياء من لم يصل إلى درجة الرسالة فلذلك جاء في مسألة ختم النبوة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ما كان محمد وما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فذكر ختم النبوة إيجازا ما قال وخاتم النبيين والمرسلين لأنه إذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به المرسلون لماذا؟ لأن النبوة مرحلة سابقة عن الرسالة فإذا أغلق باب النبوة ختماً فمن باب أولى أن يغلق باب الرسالة لأن لأنه لا رسالة إلا بعد النبوة فهذا يعتبر من الإجاز والإعجاز في كلام الله تعالى وخاتم النبي فإذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به فالمرسلون إذن فالنبوة مرحلة سابقة للرسالة وهي أخص معنى أقل درجة و عم بمعنى أن أهلها أكثر والرسالة مرحلة مرحلة لاحقة للنبوة والمرسلون اصطفون من النبيين فالرسالة عم من جهة نفسها لأنها مرحلة زائدة على النبوة وأخص من جهة أهلها لأن أهلها أقل عدد نعم ويسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والفكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا فَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هو يشير بهذا إلى أن إرسال الرسل عموماً من نعم الله تعالى لأن البشر لو لم يأتهم رسل لما اهتدوا إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يرضاه وهذا معلوم قطعاً بالضرورة فإن الشرائع تجتمل على ما لا يحيط به البشر من الحكم والمقاصد الشرعية والغايات التي لا تتعلق بجيل دون جيل ولا تتعلق بشخص دون شخص فلو فرضنا أن إنسانا أدرك مصالح نفسه وهذا فرض جدري فلن يدرك مصالح الآخرين ولو فرضنا أن جيلا أدرك مصالحه فلن يدرك مصالح من سبقوه ومن لحقوه إذن فالبشر بحاجة إلى شرع من الله تعالى هذا أمر الأمر الآخر الذي الأديان تنبني بالدرجة الأولى على العقائد ثم على الأحكام والعقائد فيها ما لا يمكن بل لا يتركها البشر فكان لابد من بعد المرسلين ليبينوا للناس التوحيد أولا ثم الأحكام ثانيا هذا والأمر الآخر أن الرسالات جاءت لإنقاذ طائفة من البشر ممن كتب الله لهم الهداية وليس, وليس لجميع البشر لألا يظن أنه من مقتضى الرسالة أن يؤمن الناس جميعا فإن الله كتب على الخلق الابتلاء ومن مقتضيات الابتلاء التي كتبها الله تعالى أن تهلك طوائف من البشر وأن تنجو طوائف فعلى هذا قد ينحن يحرم من هذه النعمة طائفة من خلق الله تعالى نعمة رسال المرسلين هذه الطائفة هم الذين يتنكبون الصراط المستقيم ويعاصون الأنبياء ولا يتجعونه مع أنه لا يمكن أن يتأتى من أحد من البشر العاقل أن يعصي الرسول إلا بعد إقامة الحج عليه هذا أمر ضروري يجب أن يفهمه كل إنسان لا يمكن أن يتأتى عصيان الرسول عصيانا مباشرا إلا بعد إقامة الحج على اللقصاته على أي شكل وعلى أي نوع أو على مختلف أنواع الأذلة والبيان التي تكون لكل أمة بحسب ما يصلح لها فلذلك حجت النبي صلى الله عليه وسلم وذليله على هذه الأمة ظاهرة على لجميع البشر الذين يبلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة بوجود دينه وبوجود المسلمين وبجود السنة وظاهرة لوجود القرآن أيضا والتمكين لهذا الدين في هذا الأرض فإن وجود المسلم في أي وقات من الأرض حجة على البشر لأنه يمثل دينا الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فلا يلزم من إقامة الحجة وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى إدراك تصيلات سيرته بل مجرد ما يوجد مسلم تابع بهذا الدين تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض فإن وجوده يعتبر حجة ويعتبر من النعمة التي أصداها الله تبعا لما أنعم الله به من البعث النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله طبعا هذا يعني أن من لم تبلغه الرسالة لا يعذب حتى تقام عليه الحجة من لم تبلغه الرسالة لا يعذب حتى تقام عليه الحج فلذلك اختلف أهل العلم في من مات من البشر ولم يسمع برسول ولم تبلغه رسالة وهذا وارد في طوائف من البشر في كل زمان فقد يوجد الآن في الأرض على كثرة وسائل انتشار الاخبار والتبليغ إلا أنه قد يوجد في الأرض من لا يسمع من لم يسمع برسول فهذا كما قال العلم حكمه إذا الله سبحانه وتعالى وأرجح ما قيل وقد ورد في ذلك أحاديث وأثار صحيحة أن الله يبتلي هؤلاء بابتلاء يبتليهم في الآخرة بابتلاء على نحو مبتل الناس في هذه الدنيا فيختبرهم فيشقى من شطي ويحيى من حي عن برينة. والله أعلم نكتفي بهذا لأن ما أطلنا كل الموضوع القادم موضوع طويل أو يحتاج إلى الشخص طويل وإلا فليس بطويل وعلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وأنه خاتم الأنبياء قال تعالى وَلَاكَ الرَّسُولَ اللَّهِ وخاتم, وخاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم المثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع, موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع, موضع تلك اللبنة لا يعبون سواها وكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم, وختم بي الرسل خرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحر الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, على قد على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث في هذا الحديث ذكر عدد المتنبئين الكذابين الذين انشاغرون في هذه الأمة وقد يرد في ذكر العدد بعض الاشكالات عند من لم يتأمل معنى الحديث أو لم يتأمل أيضا قصص التاريخ التي ورد ذكر ذكرت فيها أحاديث وقصص المتنبئين الكذابين فالإشارة إلى الثلاثين تفيد بأمور وهي أولا أن هذا العدد المقصود به بعض الذين يتنبعون وليس كلهم إنما هذا البعض هم الذين استحكون أو ممكن تتوافر فيهم صفات المتنبئ الكذاب لأن لو نظرنا إلى عدد من خرجوا في التاريخ نجدهم بالألاف وربما بعشرات الآلاف أو مئة ولا يخلو شهر أو سنة من سني هذه الدنيا إلا ويخرج فيها متنبئ كذاب لكنه قد لا تتوافر فيه الشروط التي بها يستحق أن يسمى متنبئا فمن هنا الذين تتوافر فيهم الشروط قلة وربما لم يبلغ العدد إلى الثلاثين والله أعلم والذين ظهروا في التاريخ لتاريخ المسلمين من المتنبئين الكذابين الذين كانت لهم شوكة ولهم أثر وبقي ذكرهم لا يصلون في الحقيقة إلى هذا العدد وهذا يعني والله أعلم أنه لا يزال المجال مفتوح لخروج كذابين لا سيما أنه ورد تحاديث أخرى أظن بأسانيد حسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحد منها في مسند إمام أحمد ذكر منهم أي من المتنبيين الكذبين أربع نسوة ولا يعرف في التاريخ من النساء من كان لها أثر وشوكة إلا سجاح سجاح التغلبية وهذه ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدها لم نعرف أن متنبيئة كذابة ظهرت فبقي إلى صح الحديث ثلاث والله أعلم أن عصر المرأة الآن ممهد لظهور كذابات والله أعلم لأن نفخ المرأة بأكثر مما تستحق يجريها على أن تدعي النبوة وأظن الأمور الآن خلال يعني ما يحدث في العالم الآن من إعطاء المرأة أكبر من قدرها تهيئ لظهور متنبئات كذابات وعلى أي حال لا نتنبأ بالغيب لكن ارهصت ذلك راضحة على أي حال مع ذلك يبقى الأمر معلق على مدى صحة الحديث وأنا لم أتثبت من صحة الحديث إلا أني أعرف أنه لما الإمام أحمد وأنه أيضا بإسناد حسن لكن احتاج المتخصصين أن يرجعوا إلى الحديث والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج من هذه الأمة سبعة عشرون وذكر منهم ثلاثة نسوة وهذا مفسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث إذا صح وأرجو من الأخوة المهتمين بالحديث أن يفيدون في درس قادم إذا صح حديث السبع عشرين متنبئ هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لذلك بعد ما ظهر ثلاثة في آخر عهده فقد ظهر في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المتنبئين الكذابين وهم الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وطليحة العسدي هؤلاء كلهم تنبأوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم طليحة أو لقيط نسيت أحدهما خرج قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أما مسيلمة والأسود العنسي فقد ظهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ والله نسيت الآن إن ما في صحفي لمن محمد فالثلاثون هنا المقصود بهم الذين لهم شوكة ويكون لهم أثر أما المجانين وأشباه المجانين والمهسترين والذين عندهم نوعا من حب الشهرة أو الذين لا تبقى لهم مدة فهؤلاء لا يحسب لهم حساب وإلاهم كسرة كسرة لا يكادون يحصل لكن ما من, ما, ما من هؤلاء من ثبت وأصر وصار له أسباع إلا عدد قليل وأولهم الثلاثة الذين ظهروا او الأربعة الذين ظهروا قبل حروب الردة ثم قضي على دعواتهم مع حروب الردة ما عدل سنة العنسي فقد اغطيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليالي فقد بشر بوفاته بقتله قبل وفاته عليه الصلاة والسلام أما مسلمة فقد حورب مع حروب الردة كذلك سجاحا وطليحة والأزدي لطيط فإذن الذين تنبؤوا في التاريخ والذين كان لهم أثر وكان لهم أتباع وبقي لهم ذكر وصارت لهم مبادئ وعقائد نطلت عنهم ورويت عنهم هؤلاء الله في التاريخ نعم ولمسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت ميا الغنائم وجعلتني الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون طبعا في جميع هذه النصوص نجد ما بل أكثر هذه النصوص نجد أن الإشارة إلى ختم النبوة فأكثر من إشارة إلى ختم الرسالة وسبق أن بيّنت هذا في الدرس الماضي لكن لمناسبة في هذا الدرس أعيد ما قلته فأقول بأن الآية التي وردت ويقول تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثم الحديث وأكثرها في ختم النبوة فيها إجاز وعجاز لأن الإشارة إلى ختم النبوة فقط كافية عن الإشارة إلى ختم الرسالة وهذا مبني على أن الرسل يصطفون من الأنبياء فإذا ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم النبوة فمن باب أولى أن تختم به رسالة لأنه ما من نبي ما من رسول إلا ويكون نبي والنبوة مرحلة سابقة وضرورية قبل الرسالة فإذا ختم به النبيون فمن يولى أن يختم به المرسلون حديث فضلت فضل فضل فضل فضل ربما هذا راجع إلى رسيق الحديث لخي يقول أنه في الطبع الأولى مسجدا وطهورا وهنا طهورا ومسجدا على الحال ربما هذا مبنياً عن اللفظ الذي اختاره وفي هذه في هذا الحديث طبعاً أشار إلى الختم بي النبيون بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخص بهذه الخصيص وهذا دليل المقاطع على أنه لا نبي بعده طبعاً الذين, الذين ظهروا في التاريخ منهم من يجهل هذه الأمور أصلاً ومنهم من يجلي لكن يتأول فيقول بأنه المقصود بالختم الأفضلية ومنهم من زعم بأن المقصود بختم النبوة النبوة فقط وليس ختم الرسالة ومنهم من زعم أنه على مستوى فوق الرسول كما قال بن عربي فوق الرسول وفوق النبي أيضا فإذا دعواه لا تتعارض مع ختم النبوة والرسالة لأنه قال إنه خاتم الأولياء وزعم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ومن خاتم المرسلين فالمبتلون الذين يعني يجرون وراءهم الغوغاوة الباطل يتأولون مثل هذه النصوص إن عرفوا بها وبعضهم لا يعرف بها أصلا وبعضهم يدعي إن هذا للعجم للعرب وليس للعجم وبعضهم من عجمته وجهله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي يقصد بأن لا اسم شخص أو وصف فقال أنا لا أنا لا فإذن أنا نبي بعده وهذا لا يفقه العربيين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا نبي نبي إنما قال لا نبي بعد فعليه حال يعني طرف المتنبين الكذابين ومغشكاتهم كثيرة نعم قوله وإمام الأتفياء الإمام الذي يؤتم به أن يقتدون به والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للإقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقية قوله نقف عنده هنا لأنه سيأتي كلام طويل فيه نفهم سيد المرسلين والتفريق بين النبي وبين غيره من الأنبياء المؤلف رحمه الله تعالى قوله وسيد المرسلين قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشف عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة وروا مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى كريشا من كنانة واصطفى من كريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعكون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله يعني يقصد بذلك أنه قد يشكل الأمر عند بعض الناس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بألا يفضلوه على غيره من الأنبياء الآخرين كما ورد في عدة حديث ثم هو بعد ذلك يذكر أنه أفضل من غيره ويذكر أنه سيد الناس جميعا بما فيهم الأنبياء فكيف نجمع بين هذا وهذا هذا ما سيجيب عليه الشارع. نعم خرجاه في الصحيحين فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر فالجواب أن هذا كان له سبب فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مدموما بل نفس الجهاد إذا فاتل الرجل حمية وعصبية كان مدموما فإن الله حرم الفخر وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فعلم أن الملموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء إن كان ثابتا فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر فإنه تفضيل عام فلا يمنع من وهذا كما لو كيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم بخلاف ما لو كيل لأحدهم فلان أفضل منك ثم إني رأيت الطحاوية رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس وان بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم وان بعض الشيوخ لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا فلما اعطوه فسره بان قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربه من الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيرا عظيما وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى فإن هذا الحديث بهذا اللقم لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها وإنما اللقم الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب وهذا اللفظ يدل على العموم أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم أي فاعل ما يلام عليه وقال تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه ومن ظن هذا فقد كذب بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال أول الأنبياء وآخرهم فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال, قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنو هي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به وامر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للافضل ان يفخر على من دونه فكيف اذا لم يكن الافضل فكيف اذا لم يكن افضل فإن الله لا يحب كل مختال فخور وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص سيكون فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق اي من قال هذا فهو كاذب وان كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لان اشركت لا يحفظن عملك وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره إلا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الانبياء قبله صلى الله عليه وسلم اجمعين ولهذا اسبعه بقوله ولا فخر كما جاء في روايه وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الاخر ان الذي اسري به الى ان مقام الذي اسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأذيب فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للنفظ لم يقله الرسول وهل يقاوم هذا الدليل على نفس كنا هذا لا يمكن كيف كل المسخنكم كده يا اخوان وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحه الصريحه القطعيه على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى علي حال خلاصة هذا المقطع أن الحديث التي وردت في عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء والنصوص التي وردت أن بعضهم أفضل من بعض وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم موجهة وهي أن النهي عن المفاضلة جاء في مقام العصبية إذا كان المفاضلة بين الأنبياء في مقام العصبية والحمية والتفاخر والاستعلاء على الآخرين فإن هذا لا يجوز كذلك إذا جاءت المقارنة هنا بين نبي ونبي على سبيل استنقاص المفضول أو الحط من شأنه فإن هذا لا يجوز أما إذا كان لمجرد البيان بيان أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله بما جاء به الخبر كالقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا بما فيه الأنبياء فإنه إذا جاء هذا لمجرد التقرير والبيان فلا, فلا حرج فيه بل هو جائز إنما لا يجوز ولا يحسن إذا كان على سبيل العصبية أو المفاخر أو الاستعلاع على الآخرين أو على سبيل استنقاص المفضول قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال ولو كنتم اتخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد ابراهيم خليل الله ومحمد الحبيب وفي الصحيح ايضا اني ابرئ الى كل خليل من خل الى كل خليل من خلته والمحبه قد ثبتت لغيره قال تعالى والله يحب المحسنين فان الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت والمحبة مراتب اولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب ومن بالنسبه للمراتب اللي يذكرها الشيخ هنا ذكرها ابن القيم وهذه المراتب اجتهاديه ليست توقيفيه طبعا ابن القيم رحمه الله يعني في مسائل يعني في مسائل المسائل التعبديه عنده طرف وعنده يعني أمور جيدة ومفيدة رحمه الله لكن ذكره للمراتب لا يعني أنها توقفية بمعنى أن هذه المراتب تقرر على أنها مراتب شرعية يوقف عندها وليتعداها أو أنها لا تناقش بل هي توسع من ابن القيم رحمه الله واستقراء لمعاني المحبة الشرعية ومعانيها اللغوية صنف على هذا النحو فترتيبها ليس بلازم وتعدادها ليس بلازم إنما هي نوع توسع أشبه بالموعظة أو تكرير أمر له فائده عند الناس ليت تتعلق قلوبهم بهذه المعاني, بهذه المعاني الشرعية فقط نعم والمحبة مراتب أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه من ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد التاسعة التعبد العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو ثلاثين قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك قوله وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارفة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعوة والغي ضد الرشاد والهوى عبارة عن شهوة النفس أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة حسن. طبعا هنا يشير إلى أن دعاوى النبوة التي تأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو جاءت من ما يشبه المعجزات من بعض الخوارق فإنها لابد أن تكون كاذبة لأنه لابد أن يتبين عند عقلاء الناس ما يدل على كذب الكاذب ومن هنا فإنه قد تظهر دعوى كاذبة دعوى النبوة كاذبة ويظهر معها بعض الخوارق فهو بعض الأمور التي يرى الناس وكانها معجزة فإن عند البشر من الوسائل كالسيح والمخرقة والاستعانة بالشياطين والاستعانة بعفالية الجن ونحو ذلك عند هؤلاء الممخلقين ما يبهر الآخرين ويتصورون وكأنما يأتون به نوع من المعجزات وقد حدث شيء من هذا كثير فإذا ليس المعول على مجرد جنس المعجزات مع أن المعجزات الكبرى الكونية لا يمكن أن تأتي لكذاب ما تأتي إلا لمن جاء خبر عنهم كالدجار الدجار له معجزات كبرى لكن ورد التحذير عنه وورد بيان ذلك للأمة فكل من كان صاحب أثر من هذه الأمة فإنه لا بد يعرف الدجال من أثار من الآثار والأحاديث الواردة عن نبي صلى الله عليه وسلم إذن فالدجال مستثنى فهو الوحيد الذي ممكن أن يأتي بمعجزات كبرى تشبه معجزات الأنبياء والله سبحانه وتعالى هو الذي صلطه بهذا التسليط على البشرين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وهذا أمر معلوم أما من عد الدجال فلا يمكن أن يأتي بمعجزات كبرى لكنه يأتي بمخارقة وبأمور هي أشبه بالمعجزات عند كثير من البشر لكنها مما يقدر عليه الشياطين ومما يقدر عليه الجن وما يقدر عليه الشياطين والجن أكثر مما يقدر عليه البشر فقد يطلع على أمر من الغيب الذي يسترق في فيعرف ويطلع على أمر من عالم الشهادة الذي لا يعلمه الناس لكن يعلمه الجن والشياطين فكانه غيب عند الناس وأيضا قد يتمادى الممخرق بعض الشيء في مسألة المخارق وفيدع النبوة لكن لا بد أن يظهر من سلوكه ومن أقواله ومن أفعاله ومن عهوده ومواثيقه ووعوده للناس لابد أن يظهر ما يدل العقلاء ولو كانوا مسلمين ولم يكونوا مسلمين لابد أن يظهر منه ما يدل عند العقلاء على أنه كاذب هذا حتما كل مدعي للنبوة وإن جأت بمخارق بد أن يظهر من تصرفاته ما يدل على كذبه وفعلا التاريخ يشهد بذلك فما من مدعي للنبوة إلا ويظهر الله من عيوبه ومن تناقباته ومن أعلامات كذبه الشيء الكثير مما يدل قطعا على كذبه عند العقلاء فضلا عن المؤمنين وصلى الله وسلم وعلى الله بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمه قبل أن نبدأ نقرأ لا يزال السؤال قائم لأنه بعض الأخوة أورد إشكال في المسألة السابقة التي نبهنا على كلام الشارح فيها صنة صفحة 164 في أول الصفحة قال وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه طبعا عرفنا أن هذا تابع لكلام سبق في إثبات العلو الله تعالى من خلال النصوص وبعض الأخوة قال يقول أنه إلى الآن لم يفهم المقصود المقصود أن هذا الكلام يرجع إلى صفحة 161 في الصطر الثالث والرابع جاء, جاء بالحديث الذي أخرجه البخاري نعم لا ما هو الحديث القبل قال أما يؤول الصفحة قال أما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس وأن بعض الشيء قال لا يفسر لهم الحجة ثم قال في السطر الثالث, الثالث فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله تعالى وهو في بطن حوت كقرب من الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيرا عظيما كأنه هنا يريد هذا طبعا ليس هذا كلام مبتل لكن القصد الإشارة إلى المعراج الإشارة إلى المعراج فالمعراج تابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى ربه حتى وصل إلى سدرة المنتهى وأنه قرب من ربه هذا ثابت صرف النظر عن كلام هذا المبطل من شيخ الصفين فالمعراج ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بمعنى صعد إلى فضل وأنه قرب من ربه سبحانه وتعالى هذا فيه إثبات العلو كما قرر صفحة 164 قال هذا الحديث لا يمكن أن يقاوم في نفي العلو لأن من أدلة العلو كون النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى ربه بمعنى صعد إلى فوق وأنه قرب من ربه سبحانه وتعالى إذن فالعلو لله تعالى علو حقيقي وليس مجرد علو القدر وهو كمال لله سبحانه وتعالى لكن علو القدر وعلو الذات فأراد بهذا أن يستدل على نفات العلو بالمعراج فإنه دليل قاطع على إثبات العلو ولا يمكن تفسيره ولا تأوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وجسمه إلى أن وصل إلى صدرة المنتهى فكان قاب قوسيني أو أجل نعم وصلنا صفحة 167 المقطع الأخير فضل قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبل وهذا قول بعيد فقد قال تعالى يا ما شر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول عليها الكلام مقاتل له احتمال آخر غير ما فهم من كلام الشارث كلام مقاتل له احتمالا احتمال أن يقصد بأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل إلى الجن رسلا أبدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم واحتمال آخر أنه يقصد أن النبي أن الله تعالى لم يرسل للجن رسلا منهم أو قصد من, من الإنس لم يرسل إلى الجن رسلا من الإنس إلا محمد صلى الله عليه وسلم أما البقية أو باقي ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يبلغون بطرق أخرى هذا مفهو يفهم من كلام مقاتل أنه يقصد أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسلا من الإنس إلى الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا قصده فهو وارد وهو قول بعض العلم فيما يأتي فيما بعد لأن الكلام هنا مبهم نعم والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول كذا قال مجاهد معنى المقاتل ربما لا ينفي والغالب أنه لا ينفي الرسالة إطلاقا إنما ينفي الرسالة المشتركة بين الجن والإنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم نعم كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر وظاهر قوله تعالى طبعا هذا القول لا يختلف مع القول الذي قبله إلا أنه أكثر تفصيل وأرجح فقول مجاهد ما أشار فيه للنذر إنما أشار إلى أن الرسل من الإنس وعلى هذا فإن الجن تبع للإنس ويطيعهم ويأخذ تعليمهم